و إ ن كانوا من قبل في ضلال مبين واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم م ث ل الذين ل ح م و ا ا ل ت و ر ا ة ثم لم م ل ي ح و ه ا ك م ث ل ا ل ح م ا ر أسفارا يحمل ب س م ث ل القوم ا ل ذ ي ن كذبوا بآيات ا ل ل ه و ا ل ل لا ل ه يهدي ا ق و م ا ل ظ ا ل م ي ن ق ل ي ا أ ي ه ا الذين أ ر ك ي ا ء ل ل ه من د و ن الناس ف ت م ن و ا الموت إن كنتم ر ا د ق ي ن و ل ا ي ت م ن و ن ه أ ب د ا بما ق د م ت أ ي ي د ه م و ا ل ل ه ع ل ي م بالظالمين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 ثم تردون إ ل ى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين آ م ن و ا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا إ ل ى ذكر الله وذروا البيع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 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون و إ ذ ا ر أ و ا تجاره أ و لهوا انفضوا إ ل ي ه ا وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن ا ل ت ج ا ر ة والله خير الرازقين